قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل ترمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار ترمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون به أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تسكنون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تسعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله